واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان منهما ما يفرحون به بي بين المرء وزوجه وما هم بضع وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَتَقُولُ لَمَتَ بَنُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ضُرِّنَا وَاسْمَعُوا وَذَلِكَ كَفِرِينَ عَذَابٌ أليم. والله يختص برحمتي من يشاء والله يختص برحمتي من يشاء والله ذل بناليم من النسخ من ايه الامن سناتي بخير وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ then qan utakhadha allah huwa lada subhanahu qan utakhadha allah